وجمع فأوعى كلا إنها لضى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا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 مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أي وخل جنة نظيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون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 حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سرا كأنهم كأنهم لا نصيب في ظن خاشعة بصارهم ترق ذل ذلك اليوم الذي كانوا يوعى